سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم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 يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين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 من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وَلَهُ أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشرىكم اليوم جنات تجري من تحتكم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 بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم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 والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخرون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد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 وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيس بن مريم وآتيناه الإنجيل وَجَعللننا فيِي قُلُ بالَِّذين التَّبَعُهُ رَحْفَةَ وََرحمَةَ رَحبانية وَحبانيةةَن بتَدَعهاَا مَا كَتَبَنهاَا عَم إَِّ بَتِ غَ لِضْو الله فَمَا رَأَوْها حَقَّ رِعايَتُها فَآتَينا الَّذينَ آمَنوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم